جرب جرب جرب جرب قم للمعلم وفيه التبجيل فلقد كيت أن تصبح رسو انت على طريقك تتمشى, تتمشى مساع ودياك الطغى أنت على قدر من الغير مسؤول متاسم اغسب انني وأنت لا تفاض مع كل من بحث لن ولم وإن عمل الدراسه لا البرنامج جدا أحسب أن وجهك تمعر غضبا لهذه المقطوعة وأعلم لماذا لأنها مليئة بالأخطاء ولكن حياتنا مليئة بالأخطاء ومبعثرة كتلك الكلمات التي سمعتها فلما لا يتمعر وجهك حينما ترى حياتك مليئة بالأخطاء إن هذه الأخطاء النحوية أو البلاغية لا تقدم ولا تؤخر في ميزان الله شيء ومع ذلك تغضب لها أما الأخطاء التي نراها من حولنا ونراها في حياتنا فهي ذات قيمة لأنها تنخر في المجتمع وتنخر في أخلاقنا سواء أخطاء خلوقية أو سلوكية أو تعبدي فلماذا لا نغضب ولا نتمعر لها أخي جرب جرب أن يتمعر وجهك حينما ترى منكرا جرب أن تنقي حياتك من الأخطاء جرب جرب جرب, جرب